قانة فهد بمحمد من مزح ولا تبي من جد عاشك لا تتنب دربه أنا عطيتك صدق الود ولما كتر فيها قربه ويا لا يا لا لا يا لا لا لي ولما كتر فيها قرب ما هو وقتك في ديتك رد لا تجع الصدر بالحربه القلب صد في كثره الصاد وحزني ما عاد تعذر ما هو وقتك في ديتك رد لا تجع الصدر بالحربه القلب صد في كثره الصاد وحزني ما عاد وحزني ما عاد تعذر ولا تبي من جد عشك لا تحسن بدربه انا عطيتك صدوق الوين لما كتير فيها قربة من مزح ولا تبي من جد عش لا تنبذ ربة انا عطيتك صدوق الوين لما كتير فيها قربة ويا لا يلا لا يلا لا ويا لا لا ويا لا لا ويا لا لا ويا لا لا لكن لا تشرح حد تزعلت بالكلمهonn ذاربه لا تختبرني وأنا من حاد غلأك من سحره جهر وط grateful لكننبي لا حد تزعلت بالكلمهonn ذاربه لا تختبرني وأنا من حاد غلأكены من سحره جهر وط لا ضاق بأني وفارست مرة ريت من غربة من ساك والله لو اني جات قلبي معك لو تبي طلعة إلا أضاك بالي وفارست مرة ريت شارعك من غربة من والله لو اني جات قلبي معك لو تبي لا لا لي ما هو وقتك في ديتك رد لا تجع الصدر بالحربة القلب صدّب كثرة الصاد وحزني ما عاد ما هو وقتك في رد لا تجع الصدر بالحربة القلب صدّب كثرة الصاد وحزني ما عاد ولا تبي من جد عشقك لا بدربه انا اعطيتك صدوق الود لما من من ولا تبي من جد عشقك لا بدربه انا اعطيتك صدوق لما يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لكن أبي لا تشرح حد تزعلت بالكلمة هذار لا تختبرني وأنا من حد خلق، من سحره أجهار لكن أبي لا حد تزعلت بالكلمة هذار لا تختبرني وأنا من حد خلق، خلق، خلق خلق من سحره أجهار بأ أنا ظاق باله وفارشا مريت، شارك من غارب六 ومنساك والله لو اني جاد قلبي معك لا تبي طريقا إلا أضاق بالي وفار السد مره يتشارع كي من غاربة ومنساك والله لو اني جاد قلبي معك لو تبي طريقا